وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ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 ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اسقيناكموه وما انتم له بخازنين وان ما نحن نحي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين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 والجَان نَخَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِ مَسْنُودٍ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 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ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 ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرع متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وَأَنَّ عَذَابِهُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبْعُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ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 إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امرأتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فلما جاء آل لوطن المرسلون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 قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأقذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسّمين وَإِنَّهَا لب سبيل مقيم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ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 فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ فَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ